بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم غير وَأَقْبَلَ بَرْضُهُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُ مَنَ اللَّهُ وَعَدَ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاهدين يا رب صو به ريبا. Lahum <tries> ilahun ان ولَا ذِمْنُ خَرُود Vi t referred upp tillbaka Det här är det If What well, are I going to do? I oh, oh. ولا är Alla kommun. We <laughs> got Oh, <laughs>